الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نهدن الصراط المستقيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فاجعله غفاء أحوا سنقرئك فلا تنقر فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يرشى ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وبكر اسم ربه فصلا بل تؤثروا دنُنْيا وَالْآكَِةُ خَيرون وَندَقَ إِ هذا لَ السُحُ فِي الأُون صُحُ في إذ اللهِي الله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 ولی دينكم وليكم